وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَبِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يصيب به من أشاء ورحمتي ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويقتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا إله إلا هو لا إله إلا هو ويحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأم من الذي يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله وكلماته، والتابع له لعلهم تهتدون. ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به